وقال الذين لا يرجون لقاءنا la dung la điệnò لقد استكبروا في أنفسهم وعثوا سواً يوم يرون ما بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً الله أكبر وقدمنا إلى با جاعد tan lu ma sila waya kofo الملك na mo kue a oma i bi موسیقی يا ليلى طال لي سن لم اتخذ قولا من خالي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان haca كذلك جعلنا لكل نبي عبدا من المجرمين، وكتاب رب لك جاب كَفَى بِالْهِدَى رَبِّكَ هَذَا يَوْمَ وَلَا قُوَّةَ وَقَالَ الَّذِي مَكَّنَهُ لَنُذِنَّ تضيف <تصفيق> فؤادك كورب بلناه توطيلا <تصفيق> يا را الله واه واه ما لهوش ما شاء الله الذين كفروا لولا كذلك ذلك ال ن كذلك دغي فاد كذا ذلك زيرا الله الله يَعْرُونَ عَلَى وُجُودِهِم إِلَى غَدٍ مَا مَعُولَ إِذْ جَاءَ مَا كَانُوا <تصفيق> وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوتَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ وَجَعَدْنَا مَعُهُ أَقَوَاهُنَّ وَزِيَارَةَ ثُمَّ <تصفيق> قُلْنَا ذَابَ إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِأَنَّهُمْ كل ما بها فينا قوم من الذين نل ابو ب ا وقوم aw man mo pin lang وقوم lang buro ko naag وجعلنا بره لناس آية وحزتنا لعوالمين عباباً <تصفيق> وَ da وَ da kwa dauro siقون bayينذ kaketiyo gesù موسیقی mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. بل كانوا لا يرجون نشورا. بل ایم سَوْفَ يَأْتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا Oh, oh, oh. I'm going من وَالَّذِي جَاءَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسَهُ <البولي> <الليلا> <البولي> up همه uh -huh. جيني بدتني ميتة لنقعي بدي بیشتر See it. صدق <تصفيق> الله العظيم لو اندلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا في خشوا وخضوع الى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد ونقلناها الى حضراتكم في مستهل إشعائر ثلاث الفجر من مسلد دمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة